اللهم ما عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه وأنت غني عن عذابه إن كان محسنًا فزده في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عنه يا أرحم الراحمين اللهم مد له في قبره مد بصره واجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفر النار